والضحى والليل إ ذ ا سجى ما ودعك ربك وما قلى و ل ل آ خ ر ة خير لك من ا ل أ و ل ى ولسوف يعطيك ربك فترضى أ ل م يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا م و ج س ك ع ا ئ ل ا ف أ غ ن ف أ ا ب ل ي ت ي ل ا تقهر و أ م ا ل س ا ئ ل ف ل ا تنهر و أ م بنعمة ربك فحدث